قم يا اخي الله اكبر الله اكبر قم. قم يا أخي. الله, أكبر الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر ا ل م ش ا ئ ي ن ف ي ا ل ظ ل م إلى المساجد بنوري ا ل ا دم يوم ا ل ق ي ا م ة يا أ خ ي لا ت ك ن منافقين ع ا ل م أ ش ه د أ ن محمد رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ث ق ل ص ل ا ة على المنافقين ص ل ا ة الفجر و ص ل ا ة العشاء ق م يا اخي ي ا أخي أ ل ا تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفته ا ل س ي د ة ع ا ئ ش ة حين يقوم إ ل ى ص ل ا ة الفجر إ ذ قالت ف إ ذ ا كان عند النداء ا ل أ و ل قالت وثب يقول راوي الحديث والله ما قالت قال ا ل ص ل ا ة خير من النوم م و س و ه ا ل ن ا ل ي ل ل ع م ا ل ا س ل ي